ب س م الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة و م من ا أدراك قارعة ي و م يكون ا ل ن ا س كالفراش ا ل م ب ث ث و وتكون ا ل ج ب ا للعلوم ك ا ه ن ا م ن ش ف أ ا من ت ق ل ت م و ا ز ي في عيشة ن ه فهو ر ا ض ي ة و أ م ا ا من م خفت و ز ي ن ه ف أ م ه وما أ د ر ا ك ما هي نار ح ا م ي ة